ابن الاسيف حتى لما ابتدى في البيع ابتدى في ما ما لا يجوز بيعه ولا يصح وجعل فيه سته فصول كلها كما قلنا ستكون على مسائل حديثيه فقط يكون فيها البيع او نبدا بالمتن كما قلنا ناخذ متن ابو الشجاع او المعتمد في فقه الشافعي للزحيري ومعاصر الأمر إليكم كم تقررون يعني. كم تقررون طيب إذا قررت يبقى الأولى لو هم يريدون تأسيس العلم فنأخذ كفاية الأخيار أفضل في هذا الباب يكون تأسيسا للعلم نعم فما رأيكم نبدأ به وأيضا أنا خلاص وأنا سأكون سأكون يعني على على تيسير يعني مش سيكون في شيء من الصعوبة إن شاء الله طيب نبتدئ بإذن الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى كتابه بإذن كتاب البيع قال كتاب البيع وغيرها من المعاملات قال البيوع ثلاثة أشياء بيع عين مشاهدة فجائز هذا اول البيوع لان قسمها الى ثلاثه اولا في في قولي كتاب البيع الكتاب هو هو ضم ضم المسائل بعضها الى بعض في مفعول يعني سأشرح لك المكتوب باب وباب المعاملات ومعاملات الناس بعضهم لبعض فهذا البيع لا بد أن يكون له كما قلنا آداب ومشروعية وغير ذلك أولا تعريف البيع قال كتاب البيع مع أول العنوان لا بد أن نقف إلى معرفة معنى البيع لأن تصور الشيء يسهل عليه بعد ذلك هذا الشيء البيع في اللغة هي مقابلة شيء بشيء البيع في اللغة هي مقابلة شيء بشيء سيارة سيارة ببيت بيت ببيت زرع بمال مال بذهب ذهب بفضة إذا هذا معنى البيع لغة البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء مالا كان او غير كما قلت سيارة بمال سيارة بسيارة كل ذلك بيع سيارة أقلام أقلام بمال أقلام بكراريس هذا هو البيع بيع شيء مقابلة شيء بشيء أما في الاصطلاح هو نقل الملك في العين بعقد معاوضة نقل الملك في العين بعقد معاوضة او يمكن ان يعرف هو تمليكه. تمليك بعوض على وجه مخصوص او هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص التلاتة تحتاج الى شرح التلاتة التعريفات يحتاجون الى شرح اولا نقل الملك في العين بعقد معاوضة المعنى انا امتلك سيارة بم دبليو جاءني رجل يريد أن يشتريها قلت 500 ألف قال قبلت فحدث الركوم بيني وبينه بالإيجاب والقبول فعطيت العربون عطيته 100 ألف وقلت له إن شاء الله في الغد أتيك بالبخت قال خذ السيارة واستلمها حتى لو أتيت بال500 ألف غدا ما فيها مشاكل لأنه قال بعته والثاني قال قبلته يبقى إذن نقل الملكية ملكية السيارة نقل ملكية السيارة أو نقل الملك في عين العين هي السيارة نقل ملكيتها زيد إلى عمر بعقد معاوضة والمعاوضة كانت 500 ألف فأعطاه ألف يبقى إذن البيع هو نقل الملك في العين بعقد المعاوضة كالأخت الفاضلة تنزل تشتري القماش لتفصله فستانا لتفصله جيبة فبتذهب للبائع فتقول بكم يقول لها المتر بماء جنيه فتشتري. عشرة متر وتعطيه والمعاوضه بتاخده وتاخد ثمنه يبقى نقل بالكيان عليها أل العين هذا معنى البيع ايضا قلنا التمليك تمليك تمليك بعوض على وجه مخصوص ايه الوجه المخصوص كما قلنا انه ليست منفعه ليست ليس البيع هنا بيع منفعه هذا بيع عين لأن بيع المنافع ايجاره وليست بيعا فاكون هو تمليك عين بعوض على وجه مخصوص وادي البيع لو إما أن يكون كما قلنا معجلاً أو معجلاً، لكن هو على واجب مخصوص هو تمليك نقل الملكية بعوض بمال، ويمكن أن يقال هو مقابلة مال بمال على واجب مخصوص. إذا هنا كان ممكن يكون البيع مقابلة إيش عين بعين، مقابلة عين بمال، مقابلة مال بمال، مقابلة عين بعين السيارة ب أم السيارة حصل التبادل هنا فانا نقلت ملكيه البي ام لزيد وعمر نقل لي ملكيه المرسيدس او او مقابله مال بعين نقلت ملكيه البي ام واخذت منه المال مقابله مال بمال ان انا اخد منه الدولار ب100 جنيه منه 1000 دولار ب جنيه او ب جنيه او, جنيه أو جنيه. هذا مال بمال طبعا هذا المساله دي ربا اشترى فيها التقابط في المجلس كما سيأتي أنه قال إن السلام إذا اخترمت أصناف كيف شئتم ولكن يدا بيد يدا بيد إذن في كل الأحوال هي مقابلة وهذا من عين مقاصد شريعة في تشريع البيوع لتسهيل المعاملات للناس رجل يمتلك سيارة ورجل وهو لا يحتاجها عنده سيارة أخرى ورجل أخل معه مال ويحتاج إلى السيارة اللي ينتقل بها من جماعة إلى جماعة من مسجد إلى مسجد دعوة إلى عوة فأنا أمتلك المال وما السيارة والصحابي مع أصيره يحتاج إلى المال أصبحت انا في حاجة وهو في حاجة حاجتي عنده وحاجته عندي شوف شوف مقاصد الشريعة فجاءت مقاصد الشريعة تقرر أنني أنقل أنقل ما أملكه منفعة له وينقل م ما يملكه لي منفعة لي وتبادل المنفعة وتسير الحياة س سيراً يسيراً مع إن شاء الله المعلم الله كل هذا بشرح جهاب البيوع كمسي اللقظات البيع والشراء من القذات ما معنى الضلق ما معنى ذلك بأنه يطلق البيع على الشراء والشراء على على البيع كما قال الله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدوده يعني يشبعوه بثمن بخس دراهم معدودة مشروعية البيع البيع عقد مشروع وحلال ولا يستطيع أحد أن يحرم على أحد في عقود البيوع شيئا أي أحد يتاجر بالمال ويبيع ويشتري الأصل أن المعاملة على الحل الأصل أن المعاملة على الحل ومشروعية البيع في الكتاب وفي السنة وبالإجماع يعني البيع حلال بالكتاب والسنة وإجماعها للسنة وده يفيدنا, يفيدنا أن كل معاملة على الحل حتى يأتي دليل على الحرم ما ستidadesب أحد أن يحرم على أحد بايعا وشراءا حتى يأتي بدليل الحرم البيع أصله قول الله تعالى وأحل الله البيعة وحرم الربا شوف المقابلة هنا وانظر إلى المشركين. المشركين عكسوا ما ابتداه الله تعالى يعني ما ما قرره الله تعالى وأصله في في المعاملات هم عكسوه خالفوه. قال الله لما لما قص البيعة الرiba إيش قال؟ قال الله تعالى قال ال وأحل الله البيعة وحرمه. وحرم الربا. فالربا ممنوع محرم. الله تعالى حارب الربا وحارب أهل الربا. لذلك لا تجد بركة. اقتصاد العالم بأسره سقط بسبب التعاملات الربويه وكل البنوك الإسلامية او جل البنوك الإسلامية كلها ربوية. ربويه معاملتها مختلة الأضلاع في القاعد الإسلامية التي تقرر صحة التعاملات الإسلامية في الصفقات التي يعملون به. مختلفة الأطلاع فيا أيضا ربوي لذلك الاقتصاد مهدم عند الجميع بسبب بسبب الاستفحال في مسائل الربا قال الله تعالى وأحلى الله بيع حرم الربا وقال تعالى يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم والتجارة بيع وشراء واشترط فيها التراضي لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما, إنما البيع عن تراض يعني وفر وفرت هذه ها الشريطة الطرادي كان البيع على الحل كان البيع على الحل وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى باع النبي واشترى وأقرى البيع والشراء الزوالي من العالم قال أن النبي قال لن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظرف يبيعها فيكف في الله الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس عطوه أو, أو منعه والنبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء اما علمتوا النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الجمل الذي اعيا كان راكبه جابر اعيا الجمل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتخلف عن الركب قال ما بك قال اعيا جملي فاخذه بيده الشريفه ضربه فصار سيلا عجيبا فقال النبي هذا الشاهد الذي اريده قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه اهو الان بيع وشراء ومماكسه كمان يعني بيفاصل فيه يعني ففقال له بعنيه بعنيه بوقية قال يا رسول الله ما عندنا راضح الا هو قال بعني، فقال أشترت حملان إلى المدينة، اشتلت النوى يحمله إلى المدينة، فوافق وكان النبي معاملة الرب للعبد يعني هو هنا ظهرت آثار أسماء الله الحسنى في اخلاقيات النبي في التعامل والحق كما قلنا بأن البيع في الدرهم والدينار هي تجلي لنا وتسفر عن صفات النبلاء، بالذات أعمال الأعمال المال والدرهم والدينار تسفر لنا عن اخلاقيات الكريمه الراقية السامية. رحم الله ورحم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعنيه بعنيه بعقية شوفوا انظر هنا التأثر بأثار الأسماء الحسنة الله جل وعلا عاقد اهل الإيمان معاقدة عظيمة جدا في الكتاب التعاقد العظيم أعظم تعاقد في القرآن وهو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أملهم بأن لهم الجنة توش الحدث ادخلهم الجنة وأعطاهم أنفسهم وأموالهم واموالا فوق أموالهم وملكهم الأنهار والبحار والأشجار والثمار العين وايضا اللؤلؤ المجوفة ملكهم الضواجة تشعر رد عليهم أنفسهم وأعطاهم أموالهم فالنبي فعل ذلك لما دخل, لما دخل عليه جابر بن عبد الله إلى المسجد قال لبلال قم يا بلال فزل له فوزن له ثم قال له تراني ما كستك لاكل غنا جملك عبد الله ما كسسك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك انظر الى نبل الخلق ما قال خذ مني الدراهم لا قال له خذ جملك فنسبه له ومع انه اشترى اشترى خذ جملك ودراهمك وسمها دراهمه هذا الذي حمل الشافعية أن يقول ما كانت ما كان هذا عقد بيت هو عقد احسان وما اراد به البيع حقيقه قلنا لا هو عقد بيع ويصح الشرط فيه وهذا سياتي لكن الغرض المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشتر بابي هو وامي وايضا اقر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان يبيع ويشتري امامه من باب الاقرار نعم والاجماع يبقى الكتاب والسنه والاجماع والاجماع ايضا اجمعت الامه على مشروعيه البيع الجملة فكانوا يتاجرون كان ابو بكر من اعظم من اعظم من اعظم الصحابه تجارة رضي الله عنه ارضاء كان يتاجر وكان عمر يتاجر ايضا وابن عمر القصة مشهورة كان يتاجر ابن عمر ايضا والنبي اقر ذلك على جميع الصحابه الذين كانوا يبايعون او يتبايعون وحرم عليهم بعض البيوع دلاله على انه قد اقر هذه البيوع بل قل والعقل ايضا يثبت صحه البيع معلقه جيد ومن المعقول انتظر حكمه اباحه البيع لما لسد حادث الناس الباقي اصلا تيسير تيسير الامر على الناس برفع الحرج والشريعه من مقاصد الشريعه يوم مقاصد الشريعه جاءت برفع الحرج جاء بعظم التيسير في التشريع على عباد الله ما يريد الله عليكم في دينه من حرج يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لذلك يسر على في هذه المعاملات لحادث الناس اليها كانت هذه الحاجه بان الله ملك ملك عينا للناس وملك مالا للناس كان التبادل هنا التبادل في تأثير تأثير البعض على البعض، وهو بعضهم يملك الناق بعضهم يملك السلعة بعضهم يملك العين والآخر يملك عين أخرى يريد يريد أن يكون يعني قد بادلها يكون قد قد بادلها هذه بالنسبة لمشروعية البيع نعم إذا الأصل في البيع الحلف والإباحة والجواز إلا ناتي دليل على على التحريم وللبيع أركان هذه أركان البيع سريعا قبل ان ندخل في مقاله المصنف وللبيع أركان أركان البيع أو أركان عقد بيع ثلاثة بالإجمال وستة بالتفصيل أركان البيع العقدان البيع والمشتري والصيغة الإجابة القبول بعت قبلته او بيع المعطاة وهذا الشيئة كما عنه لأن بيع المعطاة عند ائمتنا عند من الشفايا يقولون لا ما صح إلا في النزل يسير والمحل المعقود عليه اللي هو المبيع والثمن المبيع وهذه كلها لابد لها من شروط تتوفر يعني هذا الأركان له كل ركن من هذا الاركان له شروط لابد ان تتوفر فيها ولسنا في الكلام على هذا الباب لأننا ندخلنا قال, قال البيوع, ثلاث ثلاث أشياء البيوع ثلاث أشياء ثم ذكر بيع عين المشاهدة بيع عين المشاهدة هو زيد جاء جاء إلى إلى إلى, إلى الى الى الى وكاله السيارات يريد السياره فالبيع يكون على عين حاضرة العين الحاضرة كما قلنا سياره بام سياره مرسيدس دخل الوكاله نظر إليها عجبته اراد ان يشتري فهذا البيع العين او نظر الرجل يريد ارضا ليبني عليه او ارضا ليزرعها فهذا تنظر الارض فيريد ان اشتريها وتعجبه يقول قبلت يقول اشتريته ثاني أو, او او ثاني يقول بعته اقول ثاني قبلت فهذه عين العين الحاضره بايع العين الحاضرة اللي هي السلعه موجوده امامي ذهب يشتري قماشا والقماش امامه طيب بهذا هذا اول البيع يكون على عين الحاضره ويكون على شيء في الزمة يعني ايه شايف الزمة يعني عين عين موصوفه في الزمة يبقى ده عيد اجل هنا هذه بايع ايش بايع موصوف الذمه وبيع الموصوف الذمه هذا كانه بايع معدوم على ما قال بعض العلماء انه مخالف للقياس وصحيح انه ليس مخالف للقياس بيع المعدوم وبيع السلام هو بيع موصوف الذمه ليس معدوما ولكنه موصوف الذمه نعم صوره البيع انا بس ابين ذلك من باب بضدها تتبعين الاشياء صوره السلام صوره السلام هو ان ياتي يريد رطبا فيقول له نعم الرطب عشت اشهر سيكون رطبا ك مثلا رطب المدينه كرطب المدينه واصف له الوصف ويقول له 5000 ياخذ 5000 يدي كامله كعشت اشهر ياتي ياخذ اوثاق الثم هذا بيع موصوف بالتم وقد يكون على عين غائبه في عين اه لكنها ستحضره يبقى عندنا نوعان من البيع هنا بيع عين حاضره وبيع عين غايبه وبيع عين عين غائبة يبقى العين الحاضره هذا ما في كلام فيها لأنه لا غرر ولا كل الشروط متوفره بيع عين حاضرة بين البيع والمشتري الرضا إنما البيع عن طرات يقول عجبتني أريدها يقول أبيعتك والثمن قال قال اشتريت هذه الباية أباع العين الحاضره وقد يكون كما قلنا في الزمة الموصف في الزمة فيصف له الوصف طبعا في حاجات كثيرة جدا ناس وقعين فيها وخطأ مثلا فيذهب إلى دميات ما يشتري ما يشتري أساسا ظاهر يقول لها وريده مواصفات كذا للصفرة فيعطيه هو صور فيختار الصفرة التي التي سيصنعها فيشتريها منه منجمة وهذا خطأ هذا عقد باطل هو يعني يعطيه مقدم وبعدين بعد وصفه يعطيه ربع المال بعد كي يعطيه حتى يستلم السلعة اللي هو الأساس الذي كان موصوفا في الكتالوج اللي هو يعراءه والشراء هذا كله بيع بات هذا عقد بات لأن استلم الشرط فيه أن يدفع كليا المال أولا ويستلم بعد شهر أو شهرين في الوقت التوقيت الذي اتفق عليه بالوصف المناسب المنطبق حتى صح ثاتي أنا بس بين الفرق بين العين الحاضرة التي نحن فيها الآن اللي قال بيع عين مشاهدة لجائزة فالبيع ما بيع عين عين حاضرة أو بين بيع بيع, بيع. موصوف الذمه ليس عين حاضرة لكنها موصوفه موصوف او بيع عين غائبة كيف غائبة انا جيت فربت من الرجل الموبايل قال ايفون ستة او سبعة ايفون أو, أو, أو, أو, او سامسونج عشرة فقال له عندي ثمانية قال انا عايز سامسونج عشرة هو نوت عشرة مثل. على ما يقولون بان هذا وصفه فالرجل قال له طيب اميني اسبوع هو بكذا هو يتصل يتصل اتصل بالوكالة نفسها اللي هو هو وكيل فاتصل بوكالة نفسها قال له أن هو بمثل بألف، بألفين ثلاث ما تصل به معرض الثمن قال هي ثلاث ألف قال خد ألف عندك هي موجودة لكنها موجودة إن الوكالة اللي هي في القاهرة هو في صينديري يبقى العين إيش العين موجودة لكنها غائبة هذا بيع عين إيش بيع عين غائبة وحكم استلام العين الغائبة هذا تفصيله سيأتي في هذا الباب لأنه ممكن يتوقف عن الرؤيه ممكن نقول ان البيع باية, باية عين غريبة لا تجوز ان فيها غرس هذا الكلام سياتي فيه إن شاء الله بالكلام عليه لكن بيع العين الحاضرة التي انوقع وقع العقد عليهما بما اعتبر فيه صح العقد فالمعتبر في ذلك هو ما يكون من في العين من الموصفات التي جعلته قبل والآخر باع واتفق على الثمن شاء معجلاً, معجلا أو مؤجلا منجما تخصيطها يعني أم نقدا هذا بالاتفاق والتراضي إنما البيع عن انما البيع عن عن تراضي انما البيع عن تراضي وعو وعو والعقد له أركان ما دام قال بيع عين مشاهده فهو جائز نقول والعقد له اركان ثلاثه العاقد ويشمل البائع والمشتري والصيغه وهي الإجابة والقبول والمعقود عليه وهذا كله له شروط يعني العقد له شروط ال ال البائع له شروط والمشتري له شروط وايضا في كل شروط ستأتي الشروط إن شاء الله في ذلك ويشترك مع هذا أهلية الباع ومشتري فلا صح بايع الصبي إذن شروط العقد هنا فالحق أن نقول هذه من شروط العقد رشد أن يكون رشيدا أن يكون الباع بالغا رشيدا وعاقلا يحسن التصرف والمشترك ذلك فالصبي يبقى إذن إذا قلت أن يكون الباع لأنه قال هنا فلا صح البيع صبي يعني أهلية البيع الأهلية ما معنى أهلية الأهلية, الأهلية هي الرشد الأهلية في ذلك هي الرشد وهذا العقد الأول في العقدين لابد أن يكون, أن يكون على رشد الميكسر يسكت خالصة أجيبه بعد ما انتهي من الحضرة هنا حاجة اشترك منه خالص فإذا الرشد والرشد لابد أن يكون في الباع والمشتري ما معنى ذلك معنى الرشد هنا انه بلغ, بلغ الحلم وانه يكون حاسب التصرف الرشد بلغ الحلم هذا قيد اصحاب الزوم القيد ذا يخرج ايش عشان تفهموا السؤال اقول أريد أريد اريد اريد, أريد موزا اريد ان اكل موزا فلما قلت اريد موزا فذهب المشتري ليشتري لي الموز فقال الموز قيد قيد يخرج ايش يخرج البرتقال يخرج الرمان يخرج البطيخ لا إلا موزن. يريد يتزوج بيضاء يبقى اخرج السمراء اخرج اخرج ال ال التي يسمونها ايش في المصريين اكثرهم هذا اللون اسمه خمري يخرجه لانه قيد فإذا لما أقول أقول البيع البائع والمشتري لابد بد من الرشد من الرشد يبقى هذا قيد يخرج ايه الشطار صبي والمجنون ممتاز ممتاز يخرج المجنون واستفي و... و... و... ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز يبقى اذا س... واستفي ممتاز اللي هو المحجور عليه يبقى اخرج لي ثلاثة والآن اذا قلت الشروط في العاقل ان يكون رشيدا يبقى اخرجت ايش الصبي الصبي لم تكتمل اهليته لذلك لا يكون رشيدا بل الله على قال قال بانهما اذا بلغ الرشد فادفعوا لهما ايش يبقى اشترط في دفع الاموال للصبي ان يبلغ ام الرشة، فإذا الرشد فاذا اذا الصبي الصبي لا يصح ان يكون بائعا ولا, ولا مشتري فان تعاقد عقده باطل مردود. الثاني المجنون المجنون ولو تعاقد حتى لا ممكن يتعاقد على البحر الاحمر ويبيعه كما تعاقد احدهم على, على ترام يبقى المجنون لا يمكن ان يؤخذ اهليته وفقد الاهليه كليا فضل ان يكون بلغ الرشد والثالث هو السفيه المحجور عليه لان المحجور عليه لانه سفيه في تصرفه فلم يكن رشدا حجرنا عليه لاي الناس واف ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى حتى يستيقظ وهنا قلنا السفيه دخل بذلك لانه ليس برشد فكل تصرف للصبي والمجنون غير غير غير غير معتبر وساد في ذلك خلاف ثقيب العلماء لا ادخل فيه وهي مساله في السكران لأن المذهب عندنا يصح باع السكران انا دين الله انه لا لا يصح لما لما لان السكران غير مكلف عقله غير غير غير موجود لكنهم يقولون عقوبه له لانه الذي تسبب في ذهب عقلي لذلك يتحمل التنبيه يتحمل ذلك آسف آسف أنني لم أنبه أنني عط لكن أنا قلت سأذهب وأجيب على سبيل أعتذر, أعتذر, أعتذر لكن لابد من الحرص يعني أنتم لابد أن يكونوا وتعلمون عندما أتكلم ستعلمون ذلك يبقى عندنا البيع الصحيح هنا في هذا الباب لابد أن يكون البائع والمشتري على رشد ممكن رجل يكون كبير السن جدا وحاولوا أتباع كثير جدا لكن رجل ضيق الأفق رجل ممكن يشتري بمئات الآلاف حمام لطياره هذا سبب في التصرف أو الذين يشترون هذه المفرقعات السنية بألاف الجنيهات من أجل عرس يفعلونه هذا سفه أيضا فكل من كان يضيع المال في هذا الباب يحجر عليه فنقول اذا عقوده لا تصح إذا حجر عليه فعقوده لا لا تصح إذن لا يصح البيع والشراء من مجنون ولا من صبي ولا من محجور عليه لما لأنه سيء التصرف فإنه قد ينفق المال في المبيحات كل المال أو ينفق المال في المحرمات والادي قال الله تعالى وابطلوا يتمح حتى إذا بلغوا النكاح فإن, فإن أنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أمولا وكان اشتراطا هذا, هذا كان اشتراطا يبقى هذا بالنسبة للكلام على أهلية الباع والمشتري يبقى قال فلا صح بيع الصبي والمجنون والسفيه الثلاثة لا صح بيعهم لما لعدم الرشد وعدم حسن التصرف واشتراط أيضا فيهما الاختيار الاختيار هنا بمعنى الرضا يعني يعني أن يكون إيش كل كل لفظة من العلماء تكون قيدا والقيد يخرج لك نظيره قالوا من الشروط التي لابد أن تتوفر في البائع والمشتري الاختيار اللي هو, اللي هو مفاد الرضا إنما البيع عن إيش عن الرضا إنما البيع بالتراضي لعموم القول الله جل وعلا ولا تأك لا تأكلوا لكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال هنا قيد عن تراض منكم فدل على أنه إذا لم يكن عن طراد لم يحل الأكل ولا البيع ولا الشراء ولأن النبي قال إنما, إنما هذا اسم أسطوب حص وقصر إنما البيع عن طراد فدل ذلك شو ما البيع عن طراض هذا قيد, قيد قيد يخرج المفهوم طيب خلينا نسألكم إذا قال علماؤنا ويشترط في صحة البيع أهلية البيع مع اختياره قلنا قف ماذا تقول الشرط الأول اهليته يبقى لا يكون سفيان لا يكون مجنونا لا يكون محجونا لا يكون صغيرا ممتاز الشرط الثاني اختياره طب الاختيار ده قايد يخرج ايش الشطار شطار اجيبوني اصحاب الزوم فقط الذي هم الذين يجيبون سلف بيجيب هنا ولا انا اريد هؤلاء يلحقوا بالركب وسالحقون بالركبه اموت والحقونا بالركب باذن الله ممتاز يخرج الاجبار الإجبار يعني يعني يخرج الإيش؟ الاكراه ممتازين يبقى بائع المكره ايه يا شطار اجيبوني عقد المكره ايش اللي هو الاكره ممتاز عقد المكره ايش باطل باطل ممتزين. ممتازين يبقى لو وجدنا ان رجلا جاء الرجل قال بيتي بجانب بيتك وانا عندي مائة فدان وانت عندك فدان واحد انا اريد الفدان هذا قال له انا احب هذا فدان لانه من ابي ولن ابي فجاءه بأناس فقالوا له الرجل سأدفع خمسة اضعاف الرجل يريد هذا الفدان إنه يحبك ويريد بالليل مفيش طب تعالى ماذا تحب؟ وزوجك وأعطيني الفدان قال لا ما أنا أريد هذا الفدان من أجل أبي فأسى ببعض البطلية وهذا منتشر جدا في هذا الفدان فقالوا له الفدان يباع أو, أو يبور يبور وأخذوه وقالوا تتعاقد الآن ووضعوا السكين على, على, على جنبه فكتب الرجل بدموع عينه كتب العقد قلنا هذا العقد باطل وانتحال هذا رجل اخذ فدان هذا مال باطل لا يجوز لان بيع المكره إيش بيع المكره لا يجوز بيع المكره لا يجوز ولذلك النبي قال رفع أنه مات خطا ونسانه عليه يعني يعني هو لا يعتبر لا يعتبر لكن هنا لابد أن نقول بأن الاكراه قد يكون اكراها بحق وقد يكون اكراها بباطل كيف يكون كراه بيكون بحق؟ نعم، على بحق أن يكون رجل يملك فدانا وهذا الفدان في وسط الأرض أو يقول يملك بيته والبيت في وسط ممر للناس. فبيته كل ما طبعا كعندنا وهذا هذا شوفوا شوفوا التخطيط كيف يفعل يعني بسبب اعتقاد باطب يعني الناس في الترام عندنا في إسكندرية لو أنتم دجيتون إسكندرية في منطقة منطقة مسجد عمر هذا مسجد جانزات بجانبه. قبرس قبر أبي طبعا حكاياته الأساطير كثيرة جدا أنه في قنبلة مش عارف يعني نازلت وكان في نبض منازل والرجل خرج من قبره واحتمله وعالجه ثم نزل القبر مرة ثانية. لذلك رجل أراد أن يجعل شريط الاحترام يسير سيرا مستقيما ويشير القبر ينقل إلى مكان آخر هذا, هذا اللي لابد منه وجوه لابد منه ذلك فهو بيشير إلى القبر فشلت يده فخاف الناس إلى ذلك فجعلوه مقوسا عملوا دائرة حول القبر فهنا إذا جاء ولي الأمر فقال لصاحب البيت بيتك يهدم لأنه, لأنه ممر الناس وأنت بذلك تضر والأصل لا ضررها دراس قلنا هذا إكره بحق يهدم ويشترط طبعا ويستوي ارضا يعني يشتريه ولي الأمر بمال, بمال المسلمين بما المسلمين ويجعلوا طريقا للمسلمين ويعطيه حقه لا يخص فلسا فلسا واحدا لا يخص هو بيعمل بمئة ألف يعطي مئة ألف يعطيه وعشرين يعطيه اقل ألف يعطي أقل شيء ويجعله يقبله ويكون هذا الاكراه إكرار بحق عبدالله هذا إكرار بحق فهذا الاكراه بحق العقد فيه صح الاكراه بغير حق لا يصح إذا يشترط فيهما الاختيار هنا شح الاختيار فلا صح بي المكره اذا اكره بحق ان توجع عليه بيع ما له وفاء دين شراء اللي هو الاكراه بحق اكراه ولي الأمر الامر بحقه واما بيع بيع السكران وشراء السكران عندنا في المذهب يصح عندنا في المذهب يصح بيع السكران لما قالوا أنه أذهب عقله بنفسه، أذهب عقله بنفسه. ومن الشروط التي لت... لابد أن تتوفر في أركان البيع الصيغة أو من أركان البيع ياسم الصيغة الصيغة وهي... وهي اللفظ أو ما يقوم مقامه من البيع والمشتري للتعبير عن الرضا لأن النبي وصف صحة البيع بالرضا قال إنما البيع عن طرق. الصيغة تشمل الإجابة والقبول ما يصدر من البائع هو الإجاب يقول بعته والقبول يقول اشتريته ويجوز للراجل يقول اشتريته والآخر يقول بعته يعني يجوز المشتري أن يتقدم باللفظ ويجوز بالبائع أن يتأخر به ولذلك قال على بعته ملكته ونحوهما ويقول مشترى خبلته خبيل بتعته ولا توافق التوافق اللقضية فلو قال ملكتك هذه العين بالمئة ألف فقال اشتريته وعكسه صح ذلك وكما اشترت الاجاب والقبول يشترى الا طول يطول الفصل بينهم يعني يقول بعته ما يجري الساعة ويقول لا اشتريته ما يصح لابد ان يكون الامر مستوي متتابع لا يفصل بينهم بوقت طويل فإن وصف, وصف وإن قصر قصر بزمان قليل يسير فما ما ما هي العلة أن نقول لا لا يجوز التطويل أن يكون الزمان طويل بين الإجبار والقبول لماذا أصحاب Zoom بل أصحاب المكسرة أيضا إذا قلنا اشترات اشترا عدم فصل يعني طول الوقت بين الإجبار والقبول قال زيد بعتك السيارة فقال عمر اشتريته هذا صح قال بعتك السيارة ولم يقل اشتريته إلا بعد ساعتين قلنا هذا الباع لا صح لماذا لماذا لا صح او لما اشتراط متابعة الاجابه بالقبول حتى لا يضر به ممتازة يا فاطمة نظر الدقيق وإن كان في شيء فوق ذلك لكن ممتاز ربما تغير صفات المباع ما يشي ممتاز وسيدر به يريد طول طول الوقت بالإجابة القبول ولا يجوز نعم لما لطول الفصل طول الفصل ماذا يؤثر حتى نقول أنا ولم يصح قد يكون في التطويل زيادة ونقصان في الربح ماشي تغيير السلع السعر ممتاز فساد ذات البين الحلقة طول الفصل يوجد بالشحناء جيد ممتاز بسرعة لكن هي صراحة خلاص أبو الوليد أتى بها أبو الوليد راجل ساجر من التجار الأعيان مش لا ينسى لا لا أنت خلاص الذي أتيت بها أولا أبو الوليد هو الصحيح طول الفصل هذا يدل على الإعراض علامة على الإعراض طول الفصل علامة على الإعراض فهو لو أسرع في, في, في الإجابة والقبول ده لا نوع راضية, راضية بإيش راضية بالسلعة لما طال الفصل طال التفكير هذا معناه اعراض يبقى ما فيش تمام رضا لما ما فيش تمام رضا العقد لم يصلح إنما البيع عن طرق زي كده ذهبت إلى الخياطة فبينت قماشا قالت لها طيب أنا أنا أنا أريد أشتريه قالت القماش عندي اتصل فيها قالت طب اتصل فيك إن شاء الله يعني لنتفق على المعادل الذي آتي به بالسمن فتركتها ساسة أيام هذه معناها إيش انها اعرضت عن البيع ولا وإذا ذهبت لتشتريه فعرض البيعة باعته لا تلوم لا تلوم لأن طول الفص دل على الإعراض طول الفص دل دل على على الإعراض ولو لم يوجد إجابة قبول بالرفض ولكن وقعت معطاء قعادت الناس بأن يعطي المشتري بيع سمن فيعطيه مقابل بضعة أنت تقولهم شيء فالياك المذهب المذهب عندنا بيع المعطاة لا يصح لأنه لاكفي لعدم وجود السيغة خارج المستواج قولا أن ذلك عكس المحقرات أبيه أفت الروياني وغيره والمحقر كرات الخبز معنى ذلك بيع المعطاء عندنا أصل فيه أنه لا يصحrimة اللي ما في سيغة وليش اعتماد السيغة ليش المذهب يشافع اعتماد السيغة اعتمد المذهب الشافعي للصيغه لأصل قول النبي إنما بيع عن طراض والطراض هذا عمل قلبي والعمل القلبي لا أحد ينقبه ولا يشق عنه ولا يعلمه لكن الظاهر لأن السنة مغارس فالظاهر ينضح فقلنا رضا القلب يظهر بالإجابة القبول بيع اشتريته أحسنت بهذه السلعة اعجبتني رضيت بها هذا كله دلالة على رضا على رضا القلب لذلك قالوا بيع المعطا قد يصح يصح في المحقرات فقط لأنه لابد من الردة والردة لابد له من صيغه في المحقرات هو أنه يأتي للرجل يعني الفرن يريد الخبز فيأخذ هو عارف أن خمسة أرغفة بخمسين قرش فيعطيه يضع خمسين قرش في يدي خمس خمسة أرغفة ويمشي لا يقول له بعني هذه الأرغفة التي خرجت من الفرن يقول أبيعها عليك خمسين قرشا واعطيها لي أثكة طبعا لو وسجلنا هذا الكلام ستكون مصرحية وطبعا مصرين ما يصدقون أن تكون مثل هذه المجالسات الطيبة بين الباع والمشتري انت لو وقفت تاكس مثلا لتريد أن تسير به إلى مكان معين تقول أتحملني بسيارتك الأجرة أو تحملني بسيارتك إلى مسجد العمري لأصلي فيه الظهر على على عشر جنيهات طبعا صاحب التاكس سيترك التاكس وينزل هيجيب العتله ولا شوفها هيجيب الكوليك وهيدربك به لا يمكن انه يقبل هذا الكلام الامر متعرف عليه انا ذاهب الى المكان الفلاني يقول لك اركب وهو متعرف عليه بين الناس كليتا فهذا كان اجابه قبول يعني انا اصلا يعني انا لا اركب تاكس الا قليلا جدا اذا, إذا كنت ذكر واخذاني الوقت اجف الظهر وبين المسجد مقربة ساعة ماشي وانا لابد امشي ما يعني محال أركب لكن في هذا الباب ستضيع علي الفائدة التي من أجلها أذهب لهذا المسجد لأصلي فيه فأنا نادرة ركبت التاكسي حقا ما في تاكسي ركبته واتكلم معايا كأننا بجعل في وجوه في وجوهين أوقفه اقول المسجد عمري يطاطئ رأسه فأركب أنا وأمشي والمتعارف علي أخذه وأمشي لو أنا اخذت المذهبي الذي أتمادها به الشفعية كل هذه العقود عقود باطله لابد أن أقول أتحملني بركوبك هذه إلى المسجد على أن يكون العقد بيننا بمئة جنيه بخمسين جنيه فيقول نعم قبلت أو يقول نعم يعني قبلت التعاقد ونعطيه, ونعطيه هذا كلام الشفعي ما صح أبدا إلا بذلك لكن الصحيح أن المسألة بين الناس بالمعطاء على المفهوم والعرف يضمنها لذلك الشفعيين نزلوا في المحقرات اللي هو إذا اشترى جبنا إذا اشترى خبزا وهو متعارف على الناس بالمال فيصح ذلك البلوة ومما عمد بيه البلوة البلوة أيضاً بعث الصغال لشراء الحواجد واضطردت فيه العادة في سهل البلاد وقد على إلى الضرورة شوفونا أخذوا بمذهب الأحناس من عمد بيه البلوة يعنيك بتعطي الولد الصغير ابني أنا صغير لسه ما زال صغيرة ياذا بيشتغل الخبز ياذا بيشتغل الطعام الإستار أو العشاء لو قلنا بأن لأن التعاقد الصبي في هذا الباب اللي هي العقارات لا تصح لضيقنا الناس ضيقا عظيما ولا ما عيون مقاصد الشريعة التي هي رفع الحرج على الناس ما كل التعاقدات هذه باطله لكن هم يقولون إذا نزل الصبي يشتري سياره بي دابليو دبليو بالمليون وبيشتريها مش ممكن التعاقد هذا يصح وهذا هذا الاتفاق ما يصح ما يصح لكن في المحقرات عامد بيه البال وفي قبل فلذلك ينبغي الحق ذلك بالمعطى إذا كان الحكم دائر مع العرفة على ما عندنا المعتبر في ذلك التراضي ليأخذ بالصيغة عن أكل أموال الناس بالباطل وإذا وجد المعنى الذي اشترات فيه الصيغة لأجلي فلنبغي أن يكون هو المعتمد شبك أن يكون مفهود بعد الثمن وقد كانت يعني يبعثنا الجواري الصغيرات يعني والغلمان في زمن عمر الخطاب لشراء الحوائج, الحوائج فلا ينكر عليه وهذا الحق هذا الحق لا انكار عليه فتكون بيع المعطى والصحيح قال وبيع شيء موصوف بالذمه فداج طبعا موصوف بالذمة بحر آخر وقصه أخرى سنبينها ان شاء الله في الدرس القادم ارجو ان اكون قد يسرت على اخوتي قدر ما استطيع ولا يكون هناك ابهامات اتعبت ارجو ذلك ارجو ذلك أرجو ان اكون قد وصلت حتى فقط ل رضاهم عن عن الد عن عن عن المسألة ما يكونش فيها شيء من صعوبة اسمحوا لي هذا العلم علم مهم جدا من الأهمية بمكان الفقه حقا مختزل في البيوع فتفقه بارك الله فيكم وبذلك نكون قد ارتفعنا جميعا بدرجة تيسير دون الفقه المقارن واخذنا جزئية واحدة نبين فيها المعنى في هذا الباب وجزاكم الله كل خير الآن أفتح المجال للأسئلة حتى انتقل الى دروس المكسرات لا اقصد يرى يرى يرى يعني هم صورها وبيوريها له هذا بي... اه هذا بيع نعم نعم بيع عين غائبة ليست موصفة في الزمة هذا بيع عين غائبة فبيحصل افراد منهم وتكون الرؤية فان وجدها مطابقة للرؤية صح البيع وهذا سيد التفصيل جميل. ان شاء الله عندنا هنا امين لأن عقد النت الحق أن, ما أن, أن عقد البيع على النت هو مجلس حتى الزواب عقد النكاح على النت يصح لأن المجلس النت مجلس تعاقد وإنت بعدت الـ الـ الـ الـ الأختار لكن هو, عقد هو مجلس تعاقد إذا كان فيه توفرت فيه شروط والأركان صحة تعاقد يعني أرجل أراد أن توجي امراه ووليها موجود فوليها موجود، وبينهما الفيديو وكذا عقد التعاقد والشهود موجودين عنده فيرون أباها ويرونها فيقول زوجتك ابنتي على ما بيننا فيقول له قبلت فيكون هذا عقد ركاح صحيح لا شيء فيه وكذلك يرى السيارة يقول هذه السيارة إما مصورة او يكون ركبها يقول له أنا أصور لك الآن هو حي هذه السيارة أمامك أنا أصور لك داخل السيارة خارج السيارة يراها يقول أعجبتني يقول يا بمئة ألف يقول السريت يقول بيعت صار هنا الإجابة القبول وأنا باعها لكن هي عين تعتبر حقا غائبة غائبة وليست منصوفة هو يراها لكنها غائبة عن يدي عن متناول يدي فسيأتي تفصيلها إن شاء الله لكن البيع هنا صح البيع بذلك ويكون في الاستلام يعطيه المال إن كان يعطيه المال على, على اتفاق بينهما بعد ذلك يكون فيها الاستلام إذا كان في الأغلب لا لا لا يجد مطابقة هذا عيب يرد به البيت إذا لم يجد مطابقة كما قالت لخض صاحبة السحر والشعوذة وهي الحمد لله سنية هي تفهم قلنا بس فقط الرؤية في هذا الباب نعم إذا كانت كما قالت فإنها إن لم تكون المطابقة كان لصاحب التعاقد الفسخ فسخ البيت له حصة في ذلك شوف لخض ليست رخصة الساحرة فقط هي اللي اتفق اللي قالوا ذلك جميع الأخوات قالوا ذلك أيضا قالوا ح حصلنا كثير بيقول شيخان غالبا تأتي السلعة مغايرة المواصفات بعد دفع الثمن ولا تستطيع استيراد ثمن هذا بيت هذا حرام غرر هذا حرام أكل أمر الناس هذا. لأن التراضي غير متوافق التراضي غير متوافق طيب هل في أسلوب أخرى دكتورة هل في أسلوب أخرى هنقاطع الصوت ام ماذا? لو ان واحد اشترى شراء اه شقة من اه استسمع هدولك تعلي صوتك مش سامع. شراء شقة بالتصميم يرى التصميم ويدفع جزء مقدم كما الحل في في مصر. اه لعن ها اسمه استسمع. فهمت فهمت ان البنائية لسه ما تبنتش. وبيشتري وبتري ها. على الدول الخامس مثلا. وعطاله المواصفات المواصفات المواصفات عطاه له، صح كده وهو اشترك معه منجما هذا العقد باستثناء هذا العقد باستثناء العلماء اختلفوا على القولين. القول الأول ان هذا سلم نقص شروط ليش؟ لأن البيع وشراء بيكون بايع عليه على التنجيم بيدي, بيدي مقدم وكل عام بيدي جزء من المال هذا التعاقد الأغلب التعاقد في مصر كده فده عند جمهور العلماء باية لها صحة عقد باطل عقد باطل لأنه, لأنه سلم ناقص شروط لأن من أعظم شروط السلم هو دفع كل المال في يده وبعد الاستلام إن كان مطابقا في المواصفات صحة دارك أو إلا هو بيستفيد إنه لما بيعجل المال بيقلل له المال العلم حضرتك أنا أصلاً في أغلب ما اشتريت طبعا الناس قالوا انت انت يا عبيط اسف اللفظ يعني يا مثلا انت اصلا من سرديب التاريخ قلت لا انا اطبق شرعا اعلمه وارغم من امامي ان يعمل ان يعمل به ان كان ثقة ولزاك المكتبة هذه المكتبات استثبت الكتب اللي عندي هذه كلها ما صنعت الا بذلك ذهبت اليه قلت له تعالى انا اعلمك شيئا في هناك استصناع وفي سلام وانا أنا هذا يعتبر سلم فانا كم المكتبة تتكلف قال كذا فاقطته كل المال مقدم قلت له الامر على دينك وهو اخ فتعلم احنا الآن انا وانت نطبق السنه فاجعلنا نفعلها طبعا تاخر عليها في في توقيت الاستلام تاخر علي. لكنه ما خالص بفضل هذا السؤال وتسامحت انا في لكن هذا اللي فعلت ولذلك انا اصلا حتى في الشقق لا اشتري بهذا الطريقه ان كما قلت سنه ناقص شروط لذلك هناك مندوح القول الثاني هو قول الاحناف هو أن هذا عقد مستقل اسم مستصناع. والاستصناع لتفشل أن سكن الحق لما نأتي الاستصناع اللي هو قول الاحناف وقال في الجمهور لهم من المتأخرين نحنا في في عصرنا يتعاملون لهم اخذوا قول الاحناف ولو ما قول القول الجمهور لأن الاحناف يرون أن عقد الاستصناع عقد غير ملزم يعني غير ملزم يعني أنت حضرتك لك الشقه بمليون الأسعار ضرب الضربة صارت الشقة اللي انت مليون بمليون ونص. وهو اصلا في عقد الاستصناع لا يلزمه. يعني غير ملزم. لما تأتي حضرتك تدفع الدفعة التانية اقول لك معلش. فضالي الدفعة الاولى له هي. واقبل هذه الدفعة لحضرتك. واشكر فضلك انا بيعطيها واحد تاني. في نصف مليون زيادة. طبعا هذه معناها ان بحور بحور النزاعات ستجد. وهذا قول الاحناف. لهم بالاحناف عاملوا. ولهم بالجمهور عملوا ولكن كما قلت لك مندوحة المسألة خلاف الخلف معتبر. لكني بينت لك ما ادين الله به هل انت حينها انا انا منتظر لو في اسئله تفضلوا لو انتهينا الدكتوره تشير عليا بان المساله انتهت انتهت الاسئله ام ماذا انا على الـ الـ الان طيب هل هل انتهت طب هل, هل انتهت الاسئله فاستاذن حضراتكم كنا جيد اذا استاذن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> استغفر الله الله يقبل دعائك لكن لعل في التأخير أمر فيه خير لك رأي الله عنك يا أستاذ ناجي صح ناجي يا أستاذ أميجو أين سؤالك أنا أبحث عنه الآن أنا أريد ورائي ورائي ما ورائي وأنا المفروض اليوم كان لي موعد مع الطبيب الذي قال لي على نسات إجراء العملية ما ذهبت ما ذهبت لأن أنا كل, كل, كل شيء اجتماعيا عندي فرع و وأنا معكم هنا أصل يعلم الله فلا يمكن للأصلي أن يشوش عليه الفرع الله مستعين أدم الله علينا هذا الخير ورزقكم الله خيرا يا أسف أحسن الله عليك قلت سألت عن الوالد أيضا ولم ترد علي أجب عن سؤالي أم محسن من سعدي وين سؤالك طب ماذا أفعل ما رأي فضلتك في ساعي في الدراسات العليا لا بد تسعة تسعين لذلك. وين سؤالك؟ طب هاتيه هنا تاني مرة ثانية لو سمحت. اطرحيه الآن. المفروض هنا يعني المشرفون هم يعطوني بالأشياء. ممكن تعدي مرة أو تعيدوا مرة ثانية. الأخطم ومحسن ع عايد سؤالك هنا. والأخب استاذ الهندي أعد سؤالك هنا لو سمحت. أيضا حسب الله قال عندي سؤال ماذا أفعل؟ أنا ضرب الأطفال بهذا في التعريف المدارس هناك ضرب الضرب الذي يكون ضربا للتأديبي يجوز يجوز النبي أخذ يد الحسن وبيخذ الطمرة كخ, كخ كخ إن المحمد آل يعني آآ قال آآ قال آآ قال, آآ قال, آآ قال لا تحل لنا كذا الناس الذكاء لا يحل لهم فهادوس.أما الضرب الذي يكون فيه التشويه ويكون فيه الإيلام، كالانتقام هذا لا يجوز حمل الأحوال. هذا هذا أنا أعيش بذلك. لابد أن تفهموني. حقا وربي كل شيء يأتي بعد ذلك فرع. الأصل ما نحن فيه. لذلك أنا ما ذهبت للطبيب. كان ليه ما معه لأنه مسألة جوال عملية من أجل أنا ما ذهبت إليه. وأيضا بالليل بقى عندي. على طبيعي في أوقات لا أذهب عندما يطول بها المقام فأنا الآن انتظرت السؤال ولم أجد عامة الوالد كيف حاله صحيح البخاري أبواب تقصير الصلاة باب يقصر إذا خرج من موضعي هذه مسألة مهمة جدا التبويب هنا لبيان الاختلاف التبويب هنا لبيان الاختلاف العالماء وهذه مسألة عوي أيضا وخرج علي بن أبي طالب فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال, قال لا حتى ندخلها يعني هذه الكوفة